أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعجب فعجب قولهم أولئك الذين كفرون i ka a habu naari hu si فَأَجِلُونَ كَذِبَ السَّائِقَةَ قَدْ لَحَظْنَ حَسَنًا يُقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْدِهِ وَإِنَّ مَا مَوَّكَلُهُ مَوْطِرَ السَّلِيلِ نَسِيَ اللَّهُ الرَّبُّ مِذْ وَإِنْ ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لو لا أنزل علي موسیقی وكل شيء chai en laèube me kode ali mo لَهُمْ عِقَابٌ <فيالك> إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِ وَإِذَا presión Bi a سنگی هيك ساي ما حي بيبن بقه هو ما وما ku marro السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ siwan a be